بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور وداية العلم والإرادة للإمهة من القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس التاسع عشر المجلد الثاني الصفحة ستماه وسبعة وثلاثين يقول رحمه الله فصل ثم تأمر الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهضها وتلالها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها ولو كان ربها تعالى انما يسقيها من ناحيه من نواحيها لما اتى الماء على الناحيه المرتفعه الا اذا اجتمع في السفلى وكثر وفي ذلك ضرر وفساد فابتلت حكمته سبحانه انتقها من فوقها فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الارض ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار وإذا بعدت من البحر قل مطرها، وفي هذا المعنى قبل الشاعر يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج وفي الموطأ مرفوعا وهو أحد الأحاديث الأربعة المقطوعة إذا نشأت سحابة بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة والله سبحانه ينشئ الماء في السحاب ان جاء تارة يقلب الهواء ماء وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقاه به السحاب ثم ينزل منه على الأرض للحكمة التي ذكرها ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريا على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ولم يحصل عموم السقي لاجزائها فصاعده سبحانه إلى الجو بلطفه وقدرته ثم أنزله على الأرض بغاية من اللطف والحكمة التي لا اقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها فأنزله ومعه رحمته على الأرض فصل ثم تأمر الحكمة البالغة في إنزاله بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنه وأعقبه بالصحوة فهما عن الصحوة والغيم يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه ولو دام أحدهما كان فيه فساده فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض ولو زارت على الحاجة أفسرت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضروات وأرخت الأبدان وخثرت الهواء فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وتقطعت المسالك والسبل ولو دام الصحب لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر واحتدم الهواء فيبس ما على الأرض وجفت الابدان وغلب اليوبس أحدث ذلك ضروبا من الأمراض عسيرة الزوال فقدت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم فاعتدر الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح فصل ثم تأمر الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعه ولم يخلقها كلها جملة واحدة فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض ولم تكن تنبت على هذه السوق لا دخل الخلل وفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها وتتابعها فإن كل فصل واوان يقتضي من الفواكه والثمار غير ما يقتضيه الفصل الآخر فهذا حار وهذا بارد وهذا معتدل وكل في فصله موافق للمصلحة لا يليق به غير ما خلق فيه ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع أخرى من العصر والخشب والورق والنور والسعف والكرب وغيرها من منافع النبات والشجر غير الأقوات كعلف البهائم وآلات الأبنية والسفن والرحال والأوان وغيرها ومنافع النور من الأدوية والمنظر البهيج الذي يسر الناظرين وحسن مرأة الشجر وخلقتها البديعة الشاهدة لفاطرها ومودعها بغاية الحكمة واللطفة ثم إذا تأملت إخراج ذلك النور البهي من نفس ذلك الحطب ثم إخراج الورق الأخضر ثم إخراج تلك الثمار على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقادرها وألوانها وطعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها ثم تأمل أين كانت مستودعة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان وجعلت الشجرة لها كالأم فأل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبراز هذا التصوير العجيب وهذا التقدير المحكم وهذه الأصباغ الفائقة وهذه الطعوم اللذيذة والأرايح الطيبة وهذه المناظر المستحسنة فسأل الجاحد من تولى تقدير ذلك وتصويره وإبرازه وترتيبه شيئا فشيئا وسوق الغذاء إليه في تلك العروق اللطاف التي يكاد البصر يعجز عن إدراكها وتلك المجاري اتقاق فمن الذي تولى ذلك كله ومن الذي أطلع لها الشمس وسخر لها الرياح وأنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات وتأمل تقدير اللطيف الخبير فإن الأشجار لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة الناس وسائر الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث بها لتناول الغذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض لتنزع منها الغذاء وتمتصه من أسفل الثرى فتؤديه إلى أغصالها فتؤديه الأغصال إلى الورق والثمر كل له شرب معلوم لا يتعدى يصل إليه في مجار وطرق قد أحكمت غاية الإحكام فتأخذ الغذاء من أسفل وتلقمه بعروقها كما يلتقم الحيوان غذاءه بثمه ثم تقسمه على حملها بحسب ما يحتمله فتعطي كل جزء منه بحسب ما يحتاج إليه لا تظلمه ولا تزيده على قدر حاجته فسال الجاحد: من أعطاها هذا ومن هداها إليه ووضعه فيها فلو اجتمع الأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى تربية ثمرة واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعة أو حيلة أو مزاولة وهل ذلك إلا صنع من شهدت له مصنوعاته ودلت عليه آياته كما قيل فوى كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا جاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فصل ثم تأمل إذا نصبت خيمة أو فصطة كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج فهكذا تجد النبات وشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه وكلما انتشرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهاد ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات والدوح العظام على الرياح العواصف وتأمل سبق الخلقه الإلهية للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيام والفساطيط من خلقة الشجر والنبات لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة وأغصان الشجر يتخذ منها الفساطيط ثم يحاكى بها الشجرة فصل ثم تأمل الحكمة في خلق الورق فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها ما يبهر الناظر فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ من سوجة نسجا دقيقا معجبا لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغ من ورقة في عام كامل ولا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملو الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معيد ولا فكرة ولا معالجه إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة للورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورقة بصلابتها ومتانتها لألا تتمزق وتضمحل فهي بمنزلة الاعصاب لبدن الحيوان فتراها قد احكمت صنعتها ومدت العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق فصل ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة وبقاية لها من الافات التي تمنع كمالها ولهذا إذا جردت الشجرة من ورقها فسرت الثمرة ولم ينتفع بها وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيف من اليبس فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عريها عن ورقها سلبتها لتكتسي رباسا جديدا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا باذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها امرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى قال تعالى والنجم والشجر يسجدان فالنجم ما ليس له ساق من النبات والشجر ما له ساق وكلها ساجلة لله مسبحة بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولعلك أن تكون ممن غلظ حجابه فتذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط فعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من ثلاثين وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاه وتاويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه فتارة يخبر عنها بالتسبيح وتارة بالسجود وتارة بالصلاة كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله يا جبال اوبي معه وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق أفترى دلالتها على صانعها إنما تكون في هذين الوقتين وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذواء البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله فصل ثم تأمل حكمته سبحانه في إيداع العجم والنوى في جوف الثمر وما في ذلك من الحكم والفوائد التي منها أنه كالعظم لبدن الحيوان فهو يمسك بصلابته رخاوة الثمرة ورقتها ولطافتها ولولا ذلك لشلخت وتفسخت ولأسرع إليها الفساد فهو بمنزلة العظم والثمره بمنزله اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام ومنها ان في ذلك بقاء الماده وحفظها اذ ربما تعطلت شجرة او نوعها فخلق فيها ما يقوم مقامها عند تعطلها وهو النوى الذي يغرس فيعود مثلها ومنها ما في تلك الحبوب من اقوات الحيوانات وما فيها من المنافع والادهان والادويه والاصباغ وضروب اخرى من المصالح التي يتعلمها الناس وما خفي عليهم منها أكثر فتأمل الحكمة في إخراجه سبحانه هذه الحبوب لمنافع فيها وكسوتها لحما لذيذا شهيا يتفكه به ابن آدم ثم تأمل هذه الحكمة البديعة في أن جعل للثمره الرقيقة اللطيفة التي يفسدها الهواء والشمس غلافا يحفظها وغشاء يواريها كالرمان والجوز واللوز ونحوه وأما ما لا يفسد إذا كان بارزا فجعل له في أول خروجه غشاء يواريه لضعفه ولقلة صبره على الحر فإذا اشتد وقوي تفتق عنه ذلك الغشاء وضحى للشمس والهواء كطلع النخل وغيره فصل ثم تامل خلق الرمان وماذا فيه من الحكم والعجائب فإنك ترى داخل الرمانة كأمثال التلال شحما متراكما في نواحيها وترى ذلك الحب فيها مرصوفا رصفا ومنضودا نضدا لا يمكن الأيدي أن تنضده وترى الحب مقسوما اقساما وفرقا وكل قسم وفرقة منه ملفوفا بلفائف وحجب منسوجة أعجب نسج وألطفه وأدقه على غير منوال الا إلا من وال كن فيكون ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اجتمل على ذلك كله وضمه أحسن ضم. فتأمل هذه الحكمة البديعة في الشحم المودع فيها فإن الحب لا يمد بعضه بعضا إذ لو مد بعضه بعضا لاختلط وصار حبة واحدة فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء والدليل عليه أنك ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم وهذا بخلاف حب العنب فإنه استغنى عن ذلك بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه فلا تشرب حق أختها؟ بل يجري الغذاء في ذلك العرق مجرى واحد ثم ينقس منه في مجار الحبوب كلها فينصب منه في كل مجرى غذاء تلك الحبة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنه لف ذلك الحبة في تلك الضمانة بتلك اللفائف لتضمه وتمسكه فلا يضطرب ولا يتبدد ثم غشى فوق ذلك بالغشاء الصلب صواهنا له وحافظا وممسكا له بإذن الله وقدرته فهذا قليل من كثير من حكمة هذه الثمره الواحدة ولا يمكننا ولا غيرنا استقصاء ذلك ولو طالت الأيام واتسع الفكر ولكن هذا منبه على ما وراءه واللبيب يكتفي ببعض ذلك وأما من غلبت عليه الشقاوة فكأي من آية في السماوات والأرض يمر عليها وهو معرض عنها غافل عن موضع الدلالة فيها فصل ثم تأمل هذا الريع والنماء الذي وضعه الله في الزرع حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت سبعمائة حبة ولم تنبت الحبة حبة واحدة مثلها ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه فصار الزرع يريع هذا الريع ليفي بما يحتاج إليه للقوت والزراعه وكذلك ثمار الأشجار والنخيل وكذلك ما يخرج مع الأصل الواحد منها من الصنوان ليكون لما يقطعه الناس من ذلك ويستعملونه في مآل بهم خلفا، فلا تبطل المادة عليهم ولا تنقص، ولو أن صاحب بلد من البلاد أراد عمارته لاعطى أهله ما يبذرونه فيه وما يقيتهم إلى استواء الزرع، فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن أخرج من الحبة الواحدة حبات عديدة ليقيت الخارج الناس ويدخرون منه ما يزرعون، فصل ثم تأمل الحكمة في الحبوب كالبر والشعير ونحوهما كيف يخرج الحب مدرجا في قشور على رؤوسها أمثال الأسنة فلا يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها فإنه لو صادف الحب بارزا لا صوان عليه ولا وقاية تحول دونه لتمكن منه كل التمكن فأفسد وعاث وعثا وأكب عليه اكلا ما استطاع وعجز أرباب الزرع عن رده فجعل اللطيف الخبير عليه هذه الوقايات لتصونه فينال الطير منه مقدار قوته ويبقى أكثره للإنسان فإنه أولى به لأنه هو الذي كذح فيه وشقي به وكان الذي يحتاج إليه أضعاف حاجه الطير فصل ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار كيف تراها في كل عام لها حمل ووضع، فهي دائما في حمل وولادة فإذا أذن لها ربها في الحمل احتبست الحرارة الطبيعية في داخلها واختبأت فيها ليكون فيها حملها في الوقت المقدر لها فيكون ذلك الوقت بمنزلة وقت العلوق ومبدأ تكوين النطف فتعمل المادة في أجوافها عملها وتهيئها للعلوق حتى إذا آن وقت الحمل دب فيها الماء فلانت أعطافها وتحركت للحمل وسر الماء في أفنانها وانتشرت فيها الحرارة والرطوبة حتى إذا آن وقت الولادة كسيت من سائر الملابس الفاخرة من النور والورق ما تتبختر فيه وتميس به وتفخر على العقيم فإذا أظهرت أولادها وبان للناظر حملها علم حينئذ كرمها وطيبها من لؤمها وبخلها فتولى تغذية ذلك الحمل من تولى غذاء الأجنة في وطون أمهاتها وكساها الأوراق وصانها من الحر والبرد فإذا تكامل الحمل وآن وقت الفضام تدلت إليك أفنانها كأنما تناولك كأنما تناولك ثمرة كبدها فإذا قابلتها رأيت الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحييك وتكرمك بهم وتقدمهم إليك حتى كأن منا مناولا يناولك إياها بيده ولاسيما قطوف جنات النعيم الدانية التي يتناولها المؤمن قائما وقاعدا ومضطجعا وكذلك ترى طياحين كأنها تحييك بأنفسها وتقابلك بطيب رائحتها وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات أفيجمل بك الاستغال بهذه النعم عن المنعم بها فكيف إذا استعمت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه فكيف إذا جحدته واضفتها إلى غيره كما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فجذير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هو ولأي شيء خلق ولماذا هي وأي أمر طلب منه على هذه النعم كما قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهور تقصيره بل تفريطه في القليل بما يجب لله عليه ولله در القائل قد هيأوك لأمر لو فطنت له فرب بنفسك أن ترعى مع الهملي فصل ثم تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ والخربز كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار ثقيلة ولا نفضت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها فاختطت حكمة مبدعه وخالقه أنبسطه ومده على الأرض ليلقي عليها ثماره فتحملها عنه الأرض فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره مبثوثة حواليه كأنه حيوان قد اكتنف أجراؤها فيترضعها ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصبا قائما على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنها فصل ثم تأمل كيف اقتضى الحكمة الإلهية موافاة أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضي لها فتوافيهم كموافاة الماء للضمآن فتلقاها الطبيعة من شراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب ولو كان الصيف ونباته إنما يوافي في الشتاء صادف من الناس كراهة واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المطرة للابدان والأذى لها وكذلك لو وافى ربيعها في الخريف أو خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته فائتا مملولا محلول الطعم ولا تظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة التي لا يخل بها الحكيم الخبير فصل ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آيات الله تجد فيها من العجائب والآيات ما يبارك فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة ذكور الحيوان وإناثه ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من وجوه كثيرة أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست في منزلة الشجرة التي اجذثت من فوق الأرض ما لها من قرار الثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره الثالث دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيره أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوار وغيرها فتراها كأنما قد هيات منها المراق والدرج إلى اعلاها وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعسر ولا بالليم الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم فإنه يؤكل فاكهة رطبة وحلاوة يابسة فيكون قوتا وأدما وفاكهة ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى ويدخل في الأدوية والأجربة وعموم المنفعة به وبالعنم فوق كل الثمار وقد اختلف الناس في أيهما أنفعوا أفضل وصنف الجاحب في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيه الحجاج والتفضيل من الجانبين وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب واعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل وحضرت مرة في مجلس بمكة شرفها الله تعالى فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسألة وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله أن نشتري بنواه العنب فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمن الله؟ وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسألة وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرم وقال الكرم قلب المؤمن فأي دليل أبيل من هذا وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك فقلت للأول ما ذكرته من كون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل فإن هذا له أسباب أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه وحمولته الثاني أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع الثالث أن الاعناب عندكم قليلة جدا والتمر فأكثر شيء عندكم فيكثر نوى فيشترى به الشيء اليسير من العنب وأما في بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شيء ولا قيمة لنوى التمر فيها وقلت لمن احتج بالحديث هذا الحديث من حجج فضل العنب لأنهم كانوا يسمونه شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره فإنه يؤكل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا وتجنى منه أنواع الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك فسموه كرما لكثرة خيره فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبر والرحمة واللين والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البر والخير التي وضعها الله في قلب المؤمن فهو أحق بأن يسمى كرماً من شجر العنب ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد وأن تسميته كرماً كذب وأنها لفظة لا معنى تحتها كتسمية الجاهل عالما والفاجر برا والبخيل سجخيا ألا ترى أنه لم ينفي فوائد شجر العدب وإنما أخبر أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس وأنت إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقا لقوله في النخلة مثلها مثل المسلم فشبه النخلة بالمسلم في حديث ابن عمر وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخر ونهاهم أن يخصوا شجر العنب باسم الكرب دون قلب المؤمن وقد قال بعض الناس في هذا معنى آخر وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما لأنه يقتنى منه أم الخبائث فيكره أن يسمى باسم يراغب النفوس فيها ويحضهم عليها من باب سد ذرائع في الألفاظ وهذا لا بأس به لولا أن قوله فإن الكرم قلب المؤمن كالتعليل لهذا النهي والإشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أراد من كلامه فالذي قصده هو الحق وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والعناب فساقها فيما عدده عليهم من نعمه والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله فإن أم الخبائث تتخذ من ثمر كل النخيل والأعناب كما قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وقال أنا رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيء وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهيه صلى الله عليه وسلم عن تسمية شجر العنب بكرما لأجل المسك لم يشبه النخلة بالمؤمن لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم الوجه السادس من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العوام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها ولا صبر لكثير منها على العطش صبر النخلة فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعجه الرياح السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة فثمرها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك وسعفها يسقف به البيوت مكان القصب ويستر به الفرج والخلل وخصوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصور وغيرها وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجود فيكون عليهم في شدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب، حلاوة ولينا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. التاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب العاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا بل إن تعطلت منها منفعه ففيها منافع أخر حتى لو تعطلت في مهرها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصار الخير قط بل إن أجنب منه جانب من الخير أخصب منه جانب فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمولا وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا فصل معترض ذكرناه استطرادا للحكمة في خلق النخلة وهيئتها فلنرجع إليه فتامل خلقة الجذع الذي لها كيفه تجده كالمنسوج من خيوط ممدودة كالسدى وأخرى معترضة كاللحمة كنحو المنسوج باليد وذلك لتشتد وتصلب فلا تتقصف من حمل القنوان الثقيلة وتصبر على هز الرياح العاصفة ولبثها في السقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يتخذ منها وهكذا سائر الخشب غيرها فيه اذا تاملته شبه النسج ولا تراه مسمتا ولا تراه مصمة كالحجر الصلد بل ترى بعضه كانه يداخل بعضا طولا وعرضا كتداخل اجزاء اللحم بعضها في بعض فان ذلك امتن له واهيئ لما يراد منه فانه لو كان مسمتا كالحجاره لم يمكن ان يستعمل في الالات والابواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وما اشبهها ومن بديع الحكمة في الخشب أن جعل يطفو على الماء وذلك للحكمة البالغة إذ لولا ذلك لما كانت هذه السفن تحمل أمثال الجبال من الحمولات والأمتعة وتمخر البحر مقبله ومذبرة ولولا ذلك لما تهيأ للناس هذه المرافق لحمل هذه التجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها من بلد إلى بلد بحيث لو نقلت في البر العظمة المؤنة في نقلها وتعذر على الناس كثير من مصالحهم فصل ثم تأمل الأحوال هذه العقاقير والأدوية التي خرجها الله من الأرض وما خص به كل واحد منها وجعل عليه من العمل والنفع فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليضة القاتلة لو احتبست وهذا يستخرج المرة السوداء وهذا يستخرج الصفراء وهذا يحلل الأورام وهذا يسكن الهيجان والقلق وهذا يجلب النوم ويعيده إذا عوزه الإنسان وهذا يخفف البدن إذا وجد ثقل وهذا يفرح القلب إذا تراكمت عليه الغموم، وهذا يجل البلغم ويكشطه وهذا يحد البصر وهذا يطيب النكهة وهذا يسكن هيجان الباء وهذا يهيجها وهذا يبرد الحرارة ويطفئها، وهذا يقتل البرودة ويهيج الحرارة وهذا يدفع ضرر غيره من الأدوية والأغذية وهذا يقاوم بكيفيته كيفية غيره فيعتدلان فيعتدل المزاج بتناوله بها وهذا يسكن العطش وهذا يصرف الرياح الغليظة ويفشها وهذا يعطي اللون إشراقا ونضارة وهذا يزيد في أجزاء البدن بالسمانة وهذا ينقص منها وهذا يدبغ المعدة وهذا يجلوها ويصلها إلى أضعف أضعف ذلك مما لا يعصيه العباد فصل المعطل من جعل هذه المنافع والقوة في هذه النباتات والحشائش والحبوب والعروق ومن أعطى كل منها خاصية ومن هدى العبادة بل الحيوان إلى تناول ما ينفعه منه وترك ما يضر ومن فطن لها الناس والحيوان البهيم، وبأي عقل وتجربة كان يوقف على ذلك ويعرف ما خلق كما زعم من قل نصيبه من التوفيق لولا إنعام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. وهب أن الإنسان فطن لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه فمن الذي فطن لها البهائم في اشياء كثيرة منها لا يهتدي اليها الإنسان حتى صار بعض السبع يتداوى من جراحه ببعض تلك العقاقير من النبات فيبرأ فمن الذي جعله يقصد ذلك النبات دون غيره وقد جوهد بعض الطير يحتقن عند الحصر بماء البحر فيسر عليه الخارج وبعض الطير يتناول اذا اعتل شيئا من النبات فتعود صحته وقد ذكر الأطباء في مبادئ الطب في كتبهم من هذا عجائب فسأل المعطل من ألهمها ذلك ومن أرشدها إليه ومن دلها عليه أفيجوز أن يكون هذا من غير مدبر عزيز حكيم وتقدير عزيز عليم وتقدير لطيف خبير بهرت حكمته العقول وشهدت له الفطر بما استودعها من تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأنه لو كان معه في سماواته وأرضه إله سواه لفسدت السماوات والأرض واختل نظام الملك فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا ولعلك أن تقول ما حكمة هذا النبات المبثوث في الصحاري والقفار والجبال التي لا أنيس بها ولا ساكن وتظن أنه فضلة لا حاجة إليه ولا فائدة في خلقه وهذا مقدار عقلك ونهاية علمك فكم لباليه وخالقه فيه من حكمة وآية من طعم وحش وطير ودواب مساكنها حيث لا تراها تحت الأرض وفوقها فذلك بمنزلة مائلة نصبها الله لهذه الوحوش والطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعه رب الطعام وغناه التام وكثرة نعمه فصل. ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الانعام الاسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها اذ لو كانت عميا وصما لم يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول التي للإنسان لا تسخيره اياها فيقودها ويصرفها حيث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لم تنعت من طاعته واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له فعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذل له وسربت من الذهن والعقل ما ميز به عليها الإنسان ولتظهر أيضا فضيلة التمييز والاختصاص ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامها ولم يكن يطيقها لولا تسخير الله لها قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين ضابطين وقال تعالى لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلا ولو ارسل عليه لسواه بالأرض ولفصله عضوا, عضوا عضواه فسال المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من اضعف المخلوقات وفرغ بذلك التسخير النوع الانساني لمصالح معاشه ومعاده فانه لو كان يزاول من الاعمال والاحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الاعمال لانه كان يحتاج مكان الجمل الواحد الى عده اناسيه يحملون اثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم فأعينوا بهذه الحيوانات مع ما لهم فيها من المنافع التي لا يعصيها إلا الله من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب والحرف والمنافع الكثيرة والجمال فصل ثم تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوانات من الإنسان وغيره فالإنسان لما خلق مهيئا لمثل هذه الصناعات من البناء والخياطة والكتابة والنجارة وغيرها خلق له كف مستديرة منبسطه وأصابع يتمكن بها من القبض والبسط والطي والنشر والجمع والتفريق وضم الشيء إلى مثله والحيوان البهيم لما لم يهيئ لتلك الصناع لم يخلق له تلك الأكف والأصابع بل لما قدر أن يكون غذاء بعضها من صيده كالسباع خلق لها أكف لطاف مدمجة خرق لها أكف لطاف مدمجة ذوات براثن ومخالب تصلح لإقتناص الصيد ولا تصلح للصناعات هذا كله في آكلة اللحم من الحيوان وأما آكلة النبات فلما قدر أنها لا تصداد ولا صنعت لها خرق لبعضها أظلاف تقيها خشونة الأرض إذا جالت في طلب المرعى ولبعضها حوافر ملم لمة مقعرة كأخمص القدم لتنطبق على الأرض وتتهيأ للركوب والحمولة ولم يخلق لها براثن ولا أنياب لأن غذاءها لا يحتاج إلى ذلك فصل ثم تأمل الحكمة في خلقة الحيوان الذي يأكل اللحم من البهائم كيف جعل له أسنان حداد وبراث شداد وأشداق مهروته وأفواه واسعة وأعينت بأسلحة وأدوات تصلح للصيد والأكل ولذلك تجد سباع الطير ذوات مناقير حداد ومخالب كالكلاليب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلاب من الطير لضرره وعدوانه وشره والمغتذي شبيه بالغاذي فلو اغتذى بها الإنسان ولصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرها ما يشابهها به فحرم على الأمة أكلها ولم يحرم عليهم الضبع وإن كان ذا ناب فإنه ليس من السباع عند أحد من الأمم والتحريم إنما كان لما تضمن الوصفين أن يكون ذا ناب وأن يكون من السبعة، ولا يقال فهذا ينتقض بالسبع إذا لم يكن نهب، إذا لم يكن له ناب لان هذا لم يوجد ابدا فصلوات الله وسلامه على من اوتي جوامع الكلم فأوضح الأحكام وبين الحلال من الحرام فانظر حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره فيما خلقه وفيما شرع تجد مصدر ذلك كله الحكمة البالغة التي لا يختل نظامها ولا ينخرم ولا يختل أبدا ومن الناس من يكون حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عقلوا عن الله أمره ودينه وعرفوا حكمته فيما أحكمه وشهدت فضلهم وعقولهم أن مصدر ذلك حكمة بالغة وإحسان تام ومصلحة ألدت بالعباد في معاشهم ومعادهم وهم في ذلك درجات لا يحصيها إلا الله ومنهم من يكون حظه من مشاهدة حكمة الخلق اوفر من حظه من حكمة الأمر وهم أكثر الأطباء والطبائعيين الذين صرفوا أفكارهم إلى استخراج منافع النبات والحيوان وقواها وما تصلح له مفردة ومركبة وليس لهم نصيب في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخلق بل أقل من ذلك ومنهم من فتح عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوته فرأى الحكمة الباهرة التي بهرت العقول في هذا وهذا فإذا نظر إلى خلقه وما فيه من الحكم ازداد ايمانا ومعرفه وتصديقا بما جاءت به الرسل وإذا نظر إلى أمره وما تضمنه من الحكم الباهرة ازداد ايمانا ويقينا وتسليما لا كمن حجب بالصنعة عن الصانع وبالكواكب عن مكوكبها فعمي بصره وغرض عن الله حجابه ولو أعطى علمه حقا ولو اعطى علمه حقه لكان من اقوى الناس ايمانا لانه اطلع من حكمه الله وباهر اياته وعجائب صنعه الداله عليه على علمه وقدرته وحكمته ما خفي عن غيره ولكن من حكمه الله ايضا ان سلب كثيرا من عقول هؤلاء خاصتها وحجبها عن معرفته واوقفها عند ظاهر من العلم بالحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون لدناءتها وخستها وحقارتها وعدم أهليتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهذا باب لا يطلع الخلق منه على ما له نسبة إلى الخاف عنهم منه أبدا بل علم الأولين والآخرين منه كنقرات العصور من البحر ومع هذا فليس ذلك بموجب للإعراض عنه واليأس منه بل يستدل العاقل بما ظهر له منه على ما وراءه فصل ثم تأمل أولاد ذوات الأربع من الحيوان كيف تراها تتبع امهاتها مستقلة بأنفسها فلا تحتاج إلى الحمل والتربيه كما يحتاج إليها أولاد الانس فمن أجل أنه ليس عند أمهاتها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق والآلات المتصلة والمنفصلة اعطاها اللطيف الخبير النهوض والاستقلال بانفسها على قرب العهد بالولاده ولذلك ترى فراخ كثير من الطير كالدجاج والدراج والقبج يدرج ويلقض حين يخرج من البيضة وما كان منها ضعيف النهوض كفراخ الحمام واليمام اعطى سبحانه أمهاتها من فضل العطف والشفقه والحنان ما تمج به الطعم في افواه الفراخ من حواصلها فتخبئه في اعز مكان منها ثم تسوقه من فيها إلى أفواه الفراخ ولا يزال بها كذلك حتى ينهض الفرخ ويستقل بنفسه وذلك كله من حظها وقسمها الذي وصل إليها من الرحمة الواحدة من المئة فإذا استقل بنفسه وأمكنه الطيران لم يزل به الأبوان يعالجانه أتم معالجة والطفها حتى يطير من وكره ويسترزق لنفسه فيأكل من حيث يأكلان وكأنهما لم يعرفاه ولا عرفهما قط بل يطردانه عن الواكر. ولا يدعانه واقواتهما وبيتهما، بل يقولان له بلسان يفهم، اتخذ لك وكرا وقوتاً، فلا وكر لك عندنا ولا قوت، فسال المعطل، هذا كله عن إهمال؟ ومن الذي ألهمها ذلك؟ ومن الذي عطفها على الفراخ وهي صغار أحوج ما كانت إليها؟ ثم سلب ذلك عنها إذا استغنت الفراخ رحمة بالأمهات، لتسعى في مصالحها، اذ لو دام لها ذلك لا أضر بها وشغلها عن معاشها، لأسيا مع, مع كثرة ما يحتاج إليه أولادها من الغذاء فوضع فيها الرحمة والإيثار والحنان رحمة بالفراخ وسلبها إياها عند استغنائها رحمة بالأمهات أفيجوز أن يكون هذا كله بلا تدبير مدبر حكيم ولا عناية ولا لطف منه سبحانه وتعالى لقد قامت أدلة ربوبيته وبراهين ألويته وشواهد حكمته فآيات قدرته فلا يستطيع العقل لها جحودا ان هي الا مكابره اللسان من كل جحود كفور افي الله شك فاطر السماوات والارض وانما يكون الشك فيما تخفى ادلته وتشكل براهينه فاما من له في كل شيء محسوس او معقول ايه بل ايات مؤديه عنه شاهده له بانه الله الذي لا اله الا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك